ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير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 تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل مِن من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لقالوا لولا بصلت آياته أعجمي وعربي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 ولولا كرمة تبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد